وعبد الله بن سليم حبر أنه قدره بين أحبار اليهود وقد أسلم وبيمنو كعب كذلك وبرك الله شف ما عندك إيش هو الغالبية الغالبية مش أنه يسلمش حتى واحد مش يسلم لا فما حتى تو حتى توفىهم البعين أما الغالبية إن تعاليهود ما يسلموش مش أنه حتى لا تو كان يسلم يدخل إسلام ويصح إسلامه يولي مسلم لكن لتجدنا أشد الناس عداوة أشد الناس عداوة الذين آمروا اليهود والذين آشركوا ولا تجدن أقربهم مودة الذين آمنوا الذين قالوا اننا سارا يعني هذه يعني بالعموم يعني مش مش نعم. مش أنه اللي يهود واحد. سلام ورحمة الله سلام ورحمة الله في سلام سلام, سلام الله بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله الحمد لله رب العالمين كملنا بإذن الله وعونه سورة الفاتحة بعض المعاني انتاحة الحقيقة رأيه ما هي رأيه حتى واحد ما يمكن بس ينجم يقول رأني أنا فسرت الفاتحة ولا تعرفت المعاني انتاحة أبدا كلام رب العالمين ولكن يعني بعض المعاني مما قاله يعني أهل العلم وننتقل بإذن الله وعونه إلى سورة الأعلى سورة الأعلى. <تصفيق> السرية العام. العام. طيب بس طيب؟ لا إيش نتكلم بسوري بطرع من لا مو هال هالحفظ هالحافظين يعني ال أغلبها يعني هنا قالوا لي تعمل من الجزء من جزء عام بما أنه جزء عام ما نجموش نو نحن يعني السنة الدراسية أو شكل قلت نعمل الحزب لخليني ولي نج منعملوا منه هذا هذا. نحن ونحن أبطينا خطر باش نبدأ وش من نكسوش نبدأوش من نلوطة ونحن كي خطر الصور ثم ارتباط ببعضها أنا أعدت قلت لكم أن الأمم الثلاثة هكذا السؤال أخونا أنا قلت الأمم الثلاثة كيفاش الله سبحانه وتعالى أجر سنن في الكون هذا فما سنن كونية للشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار طيب إذن سنن كونية تجري بقضاء الله وقدره سبحانه هناك سنن أيضا أخرى ربي سبحانه وتعالى يسوس بها العالم الكون يعني البشرية فالامم هي ثلاثة شفنا من الأخرى في السورة اللي هما اليهود والنصارى وأمة محمد صلى الله عليه وسلم القانون المسطر بالنسبة لكل أمة من الأمم أما بالنسبة لأمة محمد صلى الله عليه وسلم فالقانون لا ينال عهدي الظالمين وإذا ابتلى إبراهيم ربه بكلمات فأتمهن قال إني جعلك للناس إماما قال ومن ذريتي قال لا ينال عهدي الظالمين إذن الأمة هذه إذا ظلمت إذا خرجت عن صراطها أرى ما تنالش عهد ربي سبحانه وتعالى من التمكين والنصرة بالنسبة للنصارى, بالنسبة للنصارى ربي سبحانه وتعالى قال نفتح لهم إذا كان نسوا حظا مما ذكر به نفتح لهم بركات انت على الأرض وبعد أخذهم أخذ عزيز مقتدر سبحانه حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون إذن لأن وهذا يحكي في سياق الحديث عن النصارى في سورة آل عمران بالنسبة لليهود القانون اللي يسوسهم ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباء بغضب من الله قال في آل عمران إلا بحبل من الله وحبل من الناس أحيانا يجيهم مدد أما في التاريخ انتاحهم من وقت اللي سبحانه وتعالى سحب منهم يعني الخيرية. من المكان اللي شافه. ليش في في في بريز واحد داخل وك هو خطر لك من هذا. تلقيت أعطي الصوت هي هاي آه. شوفني. مش حلها. ما ها مش تكلم. لا يزي لا يزي لا يزي لا يزي, لا يزي, لا يزي, لا يزي بالنسبة اليهود رب سبحانه وتعالى ضرب عليهم الذل والمسكنة حتى نتقوم الساعة إلا استثناء إلا بحبل أي بمدد من الله ومن الناس الحبل من الله سبحانه وتعالى بشيفيق الأمة هذه فيجعل اليهود صياط يضرب به الأمة هذه بشتفيق حبل من الله حبل من الناس تدعيم تدعيم الناس لليهود عن طريق السينما عن طريق الموضة عن طريق الوز. كلها قاعدة تدعيم هذه كلها تخدم في اليهود هذاك الحبل من من الناس إذا في الأصل أن اليهود رمذ ضربت عليهم ضربت عليهم الذلة والمسكنة إلا استثناء في بعض اللحظات رب يمكنهم لا لشيء إلا بشتفيق بهم الأمة هذه أو حبل من الناس أنا اليهود يعني العالم كله يستنفروه يجي معه في بالنسبة للأمة محمد صلى الله عليه وسلم لا ينال وعهد يضالمي ذاك الأمة استقرت على كتاب الله على السنة رسول الله صلى الله عليه وسلم تمكن الذين إن في الأرض أقاموا الصلاة وآتوا الزكاة وأمروا بالمعروف ونهوا عن المنكر ولله عقبة المون إذا كانت وفرت الخيرية هذه في الأمة تبقى لكن إذا ظلمت خرجت قال ربي لا ينال عهدي الظالمين وذلك كل الأمة كل ما تخرج عن الطريق كل ما تبعد من التمكين وبالنسبة للنصارى الأمر واضح قل حتى فتحنا عليهم فلما نسوا ما ذكروا به فلما نسوا ما ذك... أي فلما نسوا ما ذكروا به النتيجة فتحنا عليهم أبواب كل شيء قوى اقتصادية قوى مادية قوى عسكرية قوى كل شيء فتحنا عليهم أبواب كل شيء لن ننظر هذه النهاية لا حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون فقطع دابر القوم الذين ظلموا والحمد لله رب العالمين إذن هذا كما قالهم وذاك التاريخ انتاحهم مسجل في القرآن النصار تاريخ اليهود هو ذلة ومسكنة إلا في فترات استثنائية فقط وقت إيش الإستثنائية وقت الأمة هذه تتخلى على دينها وتتخلى وقتها تولي يعني ويضرب بها الأمة هذه باش تفيقها باش نرجع لديننا أمة الأمة بنسئ الأمة هذه العهد تأخذ العهد طالما أن هي في الصراط وفي الطريق هذا بعجال الأمم يعني الثلاثة الوحي بالنسبة للسورة الفاتحة نحن شفنا أن المراسعة عامة بالنسبة لربما فهم الخيان ما حظوش من لول ولا حاجة كي شفنا أن البسمة لا من لول البسمة خلاف بين أهل العلم هل هي آية ولا لا هكذا ولا لا طيب قلنا الإمام الشافعي أشي يقول هي آية ولذلك إذا اعتبرها آية لو قرى الإنسان يعني في الصلاة بغير البسمة فصلاته باطلة نعم إذا كان هي آية وخليت ولا صلاة إلا ب آه حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث صحيح إذا إذا كان اعتقد كالإمام الشافعي أن البسمة هي آية وقرأت الفاتحة بدون هذه الآية فصلاته باطلة عند الإمام مالك عليه رحمة الله رحمة الله للجميع علمانا هي ليست آية ولذلك من لم يقرأها فصلاته صحيح وليقرأ نعم. نعم نعم, نعم. نعم. وقال قولا على إمام الشنقيتي في أضوال البيان عليه رحمة الله أضوال البيان في تفسير القرآن بالقرآن يقول أن الفاتحة نزلت مرتين الخلاف يقول أنه مرة نزلت في مكة ونزلت في المدينة ونزلت شرفها نزلت مرتين يقول أنه فيما آيات نزلت مرتين ولذلك تلقى ساعات قراءتين فتلقى اختلاف في ولا كلمة لأنها نزلت مرتين فقال فاتحة نزلت مرة في مكة ومرة في المدينة مرة بالبسملة ومرة بدون بسملة فمن قرأها بالبسملة فلا شيء عليه ومن لم يقرأها بالبسملة فلا شيء عليه والأدلة كل واحد له أدلته ومش هذا مكان بسطها شوفنا أننا بدأت بالالالالال الحمد لله رب العالمين قل هذا يشوفنا قل استفيد قل استغراق وأختيش نعرف قلت تفيد الاستغراق سكت أنت إذا؟ ها بكل يسمع أنت كيفش كله فسرولي كل الحرم كل حمد لله كل حمد فقال استغراقية ولين أنواع القل أجكون يذكرني بأنواع القل. أربع أنواع القل في اللغة العربية. القل <تصفيق> للعهد. إيه؟ <تصفيق> القل لشنو <لي> أخ؟ <تصفيق> القل الزائدة. قبل نحصل نحطو مكمل بعد نرجع للتفصيل القل للعهد. طيب. واثنين اثنين. القل زائدة. ثلاثة. لا مزين في العهد. ما نرجعوش العهد. خلا بالتفاصيل الكبير. إذا ما القل تكون أو القل تكون العهد. طيب. تكون زائدة اثنين. تكون موصولة ثلاثة بمعنى الذي الذي التي الذين لنا فعل فاش فا في اسم الفاعل واسم مفعول اسم مفعول ألا تكون للجنس الجنس قد تفيد الاستغراق هذه هي اللي قد تفيد الاستغراق بيقل العهد ثلاثة أنواع العهد اللي هما العهد أولاً الذكري مثال مثال مثال الذكري مثال أي إن أرسلنا إلى فرعون رسول فعصى فرعون الرسول الألف الآن معك رسول تذكر هذا عهد ذكري لأنه ذكر سابقا ناكرة ثم عرفا بعد يعني بعد العهد شنو؟ الذهني إشن نأس جاء المدير العفوة المدير طيب الآن الثالثة شنو؟ العهد الحضوري مثال اليوم أكملت لكم دينكم الآن حصحص الحق الساعة قادمة المدير طيب ألف والله هذه للعهد الحضوري الأل الثانية هي الزائدة والتي تدخل على على الأعلام, الأعلام كما العباس الحارث خاطر عباس اسم علم ضيف له ألف والله ما تزيده حدثي إذن أل زائدة الأل الثالثة هي أل الموصولة تدخل على اسم الفاعل واسم مثال أعجيب مثال أعجيب مثال <سؤال> لا الذي مش ها على الذين الذين لا لا لا, لا على اسم الفاعلون أجيب واحد اسم بعزم السارق أي الذي سرق والتي سرقت ال هنا الموصولة كتنجب تعوضها بالذي وختي تعرفها موصولة تعوضها بالذي إن للمتقين مفازة إن للمتقين مفازة للمتقين الألف واللام هذه ايه للموصوله ان للذين تقوا فاز المتاقين فاز اذا هذه ال الموصوله الجنس تدخل على اسم المفرد هكا مثال أو الطفل الذين بدليل او الطفل فتفيد العموم ال الداخل على اسم الجنس تفيد العموم مثال أو الطفل الذين لم يظهروا على قال الطفل ثم قال الذين لأنها أفادت العموم طيب تدخل على الجنسية تدخل على الجامع مذال مثلا طيب وتدخل أيضا على اسم الجنس الماء الماء الماء, الماء طاهر لا ينجسه شيء كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم الماء طاهر إذن الماء جنس الماء الكل جنس الماء الكل فأل الجنس تفيد العموم في الأصل إلا يعني آآ آآ في حالات يعني انا في الأصل تفيد باش نعرف العموم اذا ال إذا كان عوضناها بكل تولي ال الاستغراقيه تولي الجنس وللاستغراق ال الجنس الحمد قلنا الحامد ما معنى الحمد كل الحمد لا هي نعرف المقام كلمة الحمد. الشكر وثني. شكر لا, لا شكر كلمة شكر لا. هو ذكر صفات. هو ذكر صفات الحمد ذكر صفات المع... صفات الكمال مع والتعظيم بدون محبة والتعظيم مثل يكون يكون حمد لابد من المحبة والتعظيم الحمد. وفرقنا بين الحمد والثناء والمدح والشكر والتمجيد. الثناء ما معنى الثناء؟ تكرار الحمد. بدليل. بدليل. الحديث القدسي بدليل الحديث القدس إذا قال العبد حديث قدس فيما يرويه رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ربه. إذا قال العبد الحمد لله رب العالمين قال الله. وإذا قال الرحمن الرحيم قال جاي من ثني تثني الحاجة تثنيها يعني تكررها مرتين فالثناء هو تكرار الحمد طيب نعم نعجل المعنى هذاك على لفظ معنى الحمد ما معنى الحمد إذا ذكر صفات المحمود الممدوح مع المحبة والتعظيم هذا هو الحمد الثناء تكرار الحمد. نعم. الفرق بين الشكر والحمد؟ الحمد الشكر معينة. الشكر يكون أول على نعمة معينة. مثال. نعم. مثلا نعمة الإيمان، نعمة إيمان، نعمة, نعمة إسلام، نعمة العلم، نعمة كل نعمة تستحق شكر وحدة. طيب. هذا الشكر إذا الشكر يكون على نعمة محددة معينة والحمد. يكون ااا يش ا على عليك. على على النعم على النعم وعلى غير النعم على كمال يالحمد لكمال ذات الله سبحانه وتعالى حتى ولم لم منه شيئا فالله يستحق الحمد سبحانه لكماله وجماله وجلاله وعظمته سبحانه وتعالى اذا الحمد أوسع والشكر طيب سيدي الحمد خاص بالله سبحانه وتعالى والشكر لازم يكون قد يكون هو لفظ نعم في الغالب لفظ الحمد هو لله سبحانه وتعالى والشكر يعني تشكر من لم يشكر الناس لم يحمد الله سبحانه وتعالى من لم يشكر الناس لم يحمد الله سبحانه وتعالى فالحمد السكر هو خاص بنعمة معينة بينما الحمد مجال أوسع من حيث المجال الحمد أوسع من مجال الشكر لكن من حيث الوسائل كيف نشكر وكيف نحمد الحمد يكون بالقلب واللسان باللسان المواطئ لما في القلب هذا الحمد والشكر إضافة عنصر ثالث القلب واللسان والجوارح إذا ما هو الشكر في تعريف اللي هو أن تصرف ما أعطاك الله في الأحب إلى الله هذا هو الشكر الشكر أن تصرف ما أعطاك الله في الأحب إلى الله. أعطاك علماً أعلم الناس. أعطاك مالاً أنفق في سبيل الله. إذا كل حاجة أعطاك منها ربنا سبحانه وتعالى قوة، فليكن ذلك في خدمة دينك. فكل أن تصرف ما أعطاك الله ما بالاطلاع ما أعطاك الله في الأحب إلى الله أحسن وجوه اللي يحبها ربنا سبحانه وتعالى. طيب. إذا من حيث الوسائل الشكر أوسع باعتبار أنه ثلاثة عناصر فيه. وهي القلب واللسان والجوارح بينما الحمد ما فيه كان عنصرين فقط هما القلب واللسان طيب التمجيد ما معنى التمجيد كانوا, وما كانوا كانوا ما كن كنا كنثني وكننا ثناء لا آه صفات ربنا نوعين صفات جمال وصفات جلال سبحانه صفات جمال الرحمن في صفات من صفات شنو جمال التواب جلال. الرزاق جلال. الوهاب جلال. العفو الغفو هذه كم وصفات الجلال, الجلال، القوية القوي، العزيز القوي. الجبار هذه صفات انتع جلال فعندما تذكر صفات الجلال فأنت قد مجدت الله سبحانه وتعالى ولذلك يقول عندما يقول الإنسان اللي يتلو الفاتحة يقول مالك يوم الدين أو مالك يوم الدين يقول الله سبحانه وتعالى يقول مجدني عبدي، مجدني عبدي. إذن هذا هو التمجيد وشوفنا أن المدح المدح هو ذكر صفات الممدوح ولو كذبا ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم أحفظ التراب في وجوه المدحين أخذ أغلبه كذب فإذا هذا هو الحمد الحمد لله رب قلنا لله اللام مشينا لللام هكذا ولا لا الحمد لله جمل فعلية واسمية اسمية ده وش الفرق بين الجمل الاسمية والفعلية؟ <تصفيق> أش تفيد الاسمية؟ آه الدوام والاستمرار والجمل الفعلية تفيد التجدد الله يبارك فيك تفيد التجدد وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قناته ينزل فعل مثل مضار شو فيد؟ مش دي ما خادل هو الذي ينزل؟ كرم. آه طيب قال الحمد لله جملة اسمية تفيدنا, تفيدنا أن الحمد ثابت لله سبحانه وتعالى ليس محصورا في زمن ولا في مكان ولا حتى شيء فالحمد لله سبحانه وتعالى قبل أن تحمده الخلاق فهو محمود سبحانه ووقت حمد الخلاق وبعد حمد الخلاق فالله هو المحمود جابوا الجملة اسمية التي تفيد الثبوت والدوام والاستمرار على عكس الجملة الفعلية بينما في التسبيح الولد بكلها بصيغة الفاعل إلا في سبحان الله وأيضا تقدر لها فعل إذا الجملة فعلية التسبيح ذكره بالجملة الفعلية والحمد بالجملة اسمية وذا ينشفوه ما ينشفوه سبح اسم ربك العالٍ إن شاء الله شنو الأنيما الحمد لله لله جملة اسمية تفيد الثواب لو لو قال نحمد الله ولو كان جاءت صيغة لنا تصرف في القرآن لا يعني لو كان العيبار الجملة هذه نحمد الله فهلي إيش مات تقولي نحن فقط اللي قاعدين نحن نحمد وغيرنا مش قاعدين يحمد لا الحمد يعني مش مربوط ما يتربطش بزمان ولا بشخص ولا مع يعني الحمد ثابت أحمد الله ونحمدناش فالله محمود سبحانه وتعالى الحمد لله اللام آه هي أصل حرف لا لا فالنا حرف جر جر من بعد لله لكن حرف جر عنده معاني أنت من معانيه أي سكون الملك من معانيه الملك. نجيب لي مثال الملك. لا هو الملك صحيح الملك وليس الملك. نجيب لي مثال لله ما في السماوات والارض يعني ملكه سبحانه ملكه الفرق بين الملك والملك الملك هو الحكم بالضم. والملك بالكسرة هو ما نملكه لأن الحاكم يكون من فوق فالضمة جاءت من فوق والمالك أخ أسفل منه فجاءت الملوت الكسرة اللغة هكيك لغتنا راه فالذي يحكم بشتفرقها الملك من فوق لأن الحاكم يكون من فوق فجاءت الضمة من فوق والملك بالكسرة لأنه يملك تحت الذي يملك واضح؟ طيب إذن تفيد الملك أو التمليك مثال تمليك أه لك هذا الكتاب أي هذا الكتاب لك الذي ملكتك, ملكتك إياه طيب أشتفيد اللام أيضا لام الجارة التالي مثال مثال لإله في قريش أي اللام حرج الإله لأنما ربطت بالسرعة لقبالها طيب مثال آخر جدت للتعلم العلة المجيد مثل طيب أي معنى آخر من عاني اللام المصربيين. الاختصاص، الاختصاص مثال المنبر للإمام، نعم مختص بالإمام، الحصير للمسجد، نعم الاختصاص أو الاستحقاق، هاي عطوني مثال الاستحقاق، الحمد لله، آه أي الحمد مستحق لله سبحانه وتعالى لا يستحقه إلا الله اللي قال لكم اخونا الحمد الحمد مستحق لله وحده التحيات لله اللام شنو نستحق التحيات لله اللام للاستحقاق الطيبات لله اللام الاستحقاق الذي يستحق ذلك هو الله سبحانه وتعالى إن الله طيب ولا يقبل الا طيبا يا طيبين طيب إذن لا من معنى أيضاً تكون ظرفية نعم أو عن... مثال أقيم الصلاة لدلوك الشمس لدلوك ما معنى لدلوك الشمس عند وقت دلوك الشمس ما معنى دلوك الشمس ميلانها عن كابد السماء إذن وقت يدخل الظهر وذي حدث لنا أوقات الصلاة أقى الصلاة لدلوك الشمس أي عند دلوك الشمس ولماذا سمي دلوك لف دلوك على إيش؟ لفظ لفظ في حد ذات لأن في ذلك الوقت الإنسان عندما يحصل الشمس ي يمسح يدلك عينيه فسمي الدلو هذا على إيش دوره لدلوك الشمس لدلوك الشمس إلى غسق الليل غسق الليل شمعت. منتصف الليل في الوحد منتصف الليل. طيب إذا أدي أخي من صلاة يلدرك الشمس إلى غسق الليل. خدش من صلاة هذوم. أربع صلوات, أربع صلوات. الله يبارك فيكم. وينو الصلاة الخامسة مال؟ آه. إن قرآن الفجزي كان مسهول ولا حدث الخمس صلوات. إذا تبدأ ظن بعد ميلان الشمس عن كبد السماء. طيب اللام وقتية هذه نعم. اللام الزمن ضرفي. مثل الأخ. لا مثال فمش أي أخرى ونضع الموازين القصطة لأيوم يوم نعمانا ليوم القيام أي وقت زمن عند وقت القيام اللام نضعنا نعم أي اللام الأخرى شنو قلت هنا لمعنى إله أي أي نعطيني مثال آية لأجل بدليل آية الأخرى إلى آجل مسمى ثاتبا نعم إذن هذه أهم المعاني أنت اللام لا لا قالها, قالها سببي قال فاذا الحمد لله اللام حرف جر والله اسم مجرور طيب كين اربع هاشتا اربعها لا لا الحمد لله يعرب لي الحمد لله الحمد مبتدا نعم اي الحمد لله اللهم بارك يا اخي لانه اسم مفرد صحيت للناهي على المبتداين جارو المجرور خبر للمبتدئين. طيب. وكان مشروع تدرينا معنا جارو مرح إن شاء الله نقول مستحق مستحق. أليس هو أليس هو هذا أيه؟ لله خباق جارو مجرور متعلق محدود تقديره طيب محسن. إما أن نقول بالنسبه لل في للمبتدئين نقول الحمد مبتدا ولله اسم جارو مجرور في محل رفع خبر في محل رفع خبر أو أن نمشي خطوة أخرى وهو الأفضل. فان قول انه وجوز في في هذا الباب وجاز في هذا الباب حذف الخبر ناويين معنى كائن أو استقر يعني حذف الخبر يحذف فليقدر بمعنى كان أو استقر او لفظا فلله تولي حجاره مجهول في الحقيقة متعلق بخبر محذوف مما اسم الخبر المحذوف لنا اصل الحمد مستحق لمن لله فلله جار مجرور متعلق بخبر محذوف تقديره مستحق هذا على الأعراب إذن مستحق لله سبحانه شفنا الله تفسير معنى الله وشفنا ثلاثة أقوال إهل العلم تلخيصا تاحهم القول الأول قول سبويه وهو أنه اسم غير مشتق وعلم على الذات الواجب الوجود فشوفنا أن الله اسم غير مشتق لا ما يوجد مادة اشتق منها هذا على قول بعض النحويين وبعض علماء حتى المفسرين ويقولوا أن اسم الله غير مشتق ما عندوش مادة اشتق منها ويقول سيبويه الله هو أعرف المعارف ورؤيا في المنام فقيل له ما فعل الله بك قال غفر الله لي قيل بما قال كتبت في كتاب كتاب النحو وانتعو في باب المعرفة والنكرة كتب أن الله أعرف المعارف نحن في في باب النحو القو أعرف المعارف هي الضمار الضمار يعرف مع يعني في المعارف أعرف المعارف هو جاء خل أعرف المعارف أعرف من أنا وأنت وهم وأنتم هو الله سبحانه وتعالى واسع صادق الظفير هذا قوله والقول قول الثاني قول أبي حنيف علي رحمه الله يقول اللفظ ذلك لا نعلم مدلاته اللغوية ولكن نعلم آثاره على النفس البشرية إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وزلت قلوبهم آثاره من آثار الاسم لا. القول الثالث أنه اسم مشتق ولكن اختلف في اشتقاقه فقيل هو مشتق من الوله ما معنى الوله التحير لأن الله هو الذي تتحير في إدراك كنهه العقول كل ما خطر ببالك فالله مغاير لذلك فالله مغاير لذلك المعنى ماشي المعنى الثاني قيل من من آلهة بمعنى سكن وطمأن لأن النفوس جربت أن تطمئن إلى غير الله فما اطمأنت والذي ركن وسكن إلى الله تطمئن فالذي تطمئن إليه القلوب هو الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب الله يبارك فيكم القول الثالث من من لاها قبل أن نمشأ نخلوه لخلاني خاطر لاها بمعنى احتجب لأن الله سبحانه وتعالى لا تدركه الأبصار قال النبي صلى الله عليه وسلم قال حجابه النور لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه من, من تهى إليه مصره سبحانه وتعالى سبحانه. إذن احتجب الله عن أضاء أودع أطرافا من صفاته وعظمته في هذا الكون ولكنه حجب ذاته العلي عن المخلوقات فضل أنا هي لاها لاها لا يليه ليهن وإلهن لاها يليه ليهن وإلهن المازن تاح إلى هذا قول القول الرابع أن الله من من آله بمعنى عابده وخلنا هذا هو المرشح يعني على الأقوال الأخرى الكل فالإله هو الإله على وزن والوزن هذا يأتي بمعنى بمعنى مفعول إله اله على وزن فعال وهذا الوزن يأتي على معنى ياتي بمعنى مفعول كيما غراس بمعنى مغروس كتاب بمعنى مكتوب اه اذا اله بمعنى مألوه مقلوه بمعنى معبود اذا فالله هو المعبود سبحانه وتعالى وهذا القول الراجح من أقوال اهل العلم أن الله وهو الذي في السماء إلهٌ وفي الأرض مش مزوز لا وهو المعبود سبحانه في السماوات وفي الأرض وهو الذي في السماء إلهٌ وفي الأرض إلهٌ موجود بوجود يعني العبد يعني ما يعبد سبحانه هو الأحاد طوعا وكرهًا وله أسلم من في السماوات والأرض طوعا وكرهًا من لم يعبد طوعا هو عابد كرهًا هو معبود الذنين إن كل من في السماوات والأرض إلا آت الرحمن عابد عابد لقد وعدهم عد سبحانه وعد وعد طيب إذن الله بمعنى المعبود الله بمعنى المعبود وهذا أرجح أقوال أهل العلم إن شاء الله إذن الحمد لله الحمد مستحق لله رب العالمين لله يا رب العالمين أيش نوع إعراب ربي؟ بدل هل يكون بدل من الله؟ لا لا ضعيف قولة قولة بدل <تصفيق> الله أزبح فمش حاجة يتعوض لله بدل بدل صفة نعم أحسن توصيفا الله يكون بدل هو يكون بدل لم يكن اسم آخر بدل لعلي هو هو الله الذي لا إله إلا هو هو الله الذي هو اللواني ما يكون اسم أحد آخر بدل لعلي أم يكون بدل في سورة إبراهيم في قراءة حفص الف لامراء كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد إيه لا في الله في حفص بالعناس عناس لأن مزور سرات العزيز الحاميد الله حاميد الله لا خطر مكسورة تراخق حميد الله عليه لأن بدل هنا لا بدل الله يكون بدل من العزيز الحميد ولكن لا يكون العزيز الحاميد بدل من الله سبحانه وتعالى فنقول صفة الحمد لله يا رب هي صفة لله سبحانه وتعالى واضح لا طيب الله يبارك لا لا ضعيف قول هذا لا يكون بدل رب بدل لله لا لا لا لا أو صفة نعم صفة صفة نعم صفة لله الحمد لله يا رب العالمين شفنا معنى الرب سبحانه قلنا عندها برشة معاني منها الرب هو ال... أي... تع... لا لا بالتفصيل الساعة بالتفصيل السيد. نحن لو نرجع للقرآن ساعة من ناحية اللغة الساعة من اللون الرب السيد السيد بالدليل دليل دليل دليل اذكرني وقال للذي ظن أنه ناج منه اذكرني عند أي عند سيدك الرب هو السيد الرب هو المالك الرب هو الخالق سبحانه وتعالى الرب هو المربي بالنعم المادية والنعم المعنوية الشيخ الله الحصن مش معروفه يا نعم لا تسيدوني فإن الله هو السيد بالالفان انا على لفظ الرب وقد يطلق الرب الرب حتى على المعبود من معاني الرب المعبود أيضا المعبود رغم ان الله هو المعبود ويطلق أحيانا قال أك اللي كان يعبد في صنم وجاء مرة القاء أن ثعلبا قد بال عليه فقال رب يبول الثعلبان ببابه لقد خاب من بالت عليه الثعلب قال رب أي معبود يعبد فيه مش سيد فالرب تأتي في اللغة بمعنى معبود كما في هذا البيت ثم أن الإنسان يسأل في القبر من هو أي من هو معبودك معبود مش رب ايش يكون خالقك شكون. لا لا هذا السؤال ما ما يجديش معبودك تحت قديم هذا تعبد نعم الرب السيد الخالق المالك الرازق المدبر المتصرف سبحانه الم... في الآيات في سوره الشعراء في سوره قبل في سوره قال فمن ربكما يا موسى من عرفنا قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه هذا هو تعريف الرب من القرآن أحسن تعريف من القرآن الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هذا, هذا هو الرب سبحانه وتعالى في سورة الشعراء إبراهيم عليه السلام قال, قال على الآله فإنهم عدو لي إلا من هو رب العالمين إبراهيم قال الذي خلقني فهو يهدين والذي هو يطعمني ويسقين وإذا مرضت فهو يشفين والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين هذا هو الرب أحسن تعريف غير من قد الله أذك اللغة قالت لكن القرآن جمع فأوع إذن هذا تعريف الرب وقال الإمام الإمام اللي ذكرته اللي قلته قبيلك الرب هو الخالق ابتداءا والمرب غذاءا والراحم انتهاءا شكون قال هذا الإمام الواسطي كما في تفسير النسفي قابل الخالق هو الرب هو الخالق ابتداءا المربي غذاءً والراحم منتهاءً سبحان. آه والراح منتهاءً. الرحيم من الرحمة. آه. والذي أطمو أن يغفلي خطيئة يوم الدين هذا الرحيم منتهاء. في الآخر خلاها إبراهيم. هو تلخيص لكلام إبراهيم عليه السلام. إذن الرب هو الخالق ابتداءً والمربي غذاءً بنيام المادية والمعنوية. والرحيم إنتهاءً هو الرب سبحانه وتعالى. طيب إنتهاء. طيب إذا الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم. شفنا رب العالمين. أي؟ إيش هو عراب العالمين؟ أي أنتم الشباب متل متلتو؟ إعراب. أي أنتم واحد منكم مضافة لي الله إذا يا رب صيفا فهمني صيفا. يعني نعت نعت الله سبحانه وتعالى صفة وهو مضاف والعالمين مضاف إليه مجرور بش بلياء النائب بلياء. بلياء بلياء آه م على فتح وإيش مفتح آه تقول فتح أي نعم عليهش مجرور باش بالياء لأنه جمع مذكر ملحق بجمع المذكر السر طيب طيب يعني غلط لأنه ملحق لأنه عالمون وأهلون والليون وأراضون كلها ملحقة بجمع المذاكر السلام ليس جمعوا ذلك السلام طيب جمع ذلك السلام المدرسون المعلمون المسلمون هذه جمع ذلك السلام رب العالمين ما معنى العالمين العالمين هيا شباب. شباب قيلت أقوال عديدة قيل الإنس والجن بدليل دليلين وماء لتكون للعالمين نذير. نذير. تبارك الذي نزل فرقان على عبده ليكون للعالمين ليكون للعالمين نذير. ليكون عالمين. الإنس والجن. إذا معنى الإنس العالمين معناه طيب. اسمه معنى آخر الثاني. قال وما رب العالمين في الشعراء موسى عليه السلام قال وما رب العالمين. قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين هذا رب العالمين سعد التاليف من القرآن قرآن يفسر بعضه بعضاً يفسر بعضه بعضاً اللي هو غير باش من من القرآن يفسر بعضه بعضاً نعم القرآن شنو أقوى هو هذا هو التعريف مش أقوى ما بينهما السماوات ما بينهم ماذا يعلم بينهم ما من موضع أربع أصابع ما من موضع الشبر في السماء إلا وملك قائم أو راكع أو ساجد لله لكن ما شوفهوش أطت السماء وحق لها وحق لها في القراءة أخرى أنت قط يعني تعالش ما أطت شوف الدابة ترخك تحط لها حاجة وتكون زين عليها السماء كاكا ما تمش موضع أربع أصابع إلا وملك إما قائم أو راكع أو ساجد لله سبحانه وتعالى فهمت كيفش؟ ما تقصد تشوف كان هواك كذا تشوفيه لا رب خن العالمين العالمين أي العالمين لا تخلت تعرفك ولحقيقة العالمين مأخوذة من العلامة من العلامة كل ما سي والله يدخل في لفظ العالمين من الذرة إلى المجرة إلى العرش كلها تدخل في لفظ العالمين لما لأنها كلها علامة على من أوجدها علامة على من أوجدها على الله سبحانه وتعالى فكل شيء يدل على الله أنت علامة على الله عينك علامة على الله سمعك علامة على الله بصرك يعني فكرك عقلك كل الوردة علامة وفي كل شيء له آية تدل على أنه الواحد إذا كل شيء علامة إذا كل ما سوى الله يدخل في لفظ العالمين الله يبارككم إذا رب العالمين كل شيء مربوب مخلوق تحت السيطرة تحت القوة والإرادة الإلهية سبحانه إذا هو رب العالمين إذا الحمد لله يحمد سبحانه لأنه رب العالمين ومعنى العالمين فيه معنى الطاربيان فقد ربنا سبحانه بالنعم عطانا النعم عم المربي يا رب المادية المربي والمعنوي المعنى المادي إيش معه الإنسان عنده أبناء ويربيهم يجيب لهم الكسوة والأكل والشرب هذه الناحية المادية لكن لابد أن يربيها ايضا على الناحية المعنوية آه الدين والأخلاق القرآن إذن لابد الجانبين ولذلك الله سبحانه وتعالى حمد حمد ذاته العالية على إنعامه على تربيته ماديا لنا فقال في أول سورة الأنعام الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور هذه كلها أمور مادية وعلى إنعام المعنوية الحمد لله الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجاء قيما لينذر بأساً شديداً من لدن ويبشر المؤمنين الذين عن الصالحات أن لهم أزراً حسناً. إذا النعم معنوية. فالله ربنا بالنعم المادية وبالنعم المعنوية. فحمد ذاته سبحانه على النعم المادية في آلي في الالعناق ونعم المعنوية في سورة الكهف. واضح لا؟ نعم. كل وما بكون من نعمات فمن الله. سواء كان نعمة رؤية وكان نعمة دي من فكر فيها كان مادة أو وشرب أو ودار أو لا. أعظم من هذاك نعمة الإسلام، نعمة الإيمان، نعمة الهدايا، نعمة هداية أكبر نعمة نعمة الهدايا. امتن بها ربي سبحانه وتعالى على رسوله فقال إن فتحنا لك فتحا مبينا لياغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر ويتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما فما النعمة في القرآن وردت بالكسرة النعمة وردت في موضعين بالفتح وذرني والمكذبين أولي لنعمة طيب أول أخرى نعم واحد بركب شنسل من أسهم آه كم تركوا من جنات أزل. وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكين ونعمة فين هذه في الدخان في الدخان الله يبرك في الدخان في الدخان. الفرق بين النعمة والنعمة. النعمة إذا كان وقع ذم أصحابها إذا ذم أصحابها ونعمة مادية وأصحابها مسح مسحقواس، فيقول نعمة والنعمة قد تكون يعني تشمل جميع النعم. ونعم ولذلك ذمهم ربي لقال كم تركوا كم تركوا ناس يعني ربي عاقبهم كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين لكن ما نفعتهمش شينعمه هذه والاخرى في في في المزمل وذرني, وذرني والمكذبين مكذ أصحاب النعمة بالفتح إذا في معرض الذم جاءت بالفتحة والأخرى في الع في العهد وما بكون من نعمة فمن الله سبحانه وتعالى <تصفيق> <تصفيق> ون مش ونعمة لا ونعمة ونعمة ونعمة مش بالفتحة لا زوز بركة في الواحدة مش حاجة كبيرة مش حاجة كبيرة. مش حاجة كبيرة. إذن رب العالمين قلنا ماسي والله هو يدخل في لفظ العالمين كله مربوب يعني مخلوق لله سبحانه وتعالى كله مربوب لله سبحانه وتعالى طيب ثم قال الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم أول حاجة علجت الرحمن الرحيم بعد رب العالمين لما لان اللي هو رب العالمين يملك الكون كل سبحانه وهو مربوب مقهور لله سبحانه وتعالى قد يظن ظان أن من صفاته البطش والجبروت لا يقول لك اني نعامل في هالكون كل بالرحمن الرحيم سبحانه بينما الإنسان كل ما يعود عنده كل ما يزيد عنده وقت كل ما يطغى كلا إن الإنسانة لم رآه فالذي يملك الملكوت والكون الكون كله الله اللي هو مربول كل كون يقول كرّوا الرحمن وراح يمسحهم ذكر رب العالمين طيب فالرحمن على وزن أشو يفيد الوزن هذا في اللغة؟ الآ. فرجع موسى إلى قومه غضبان أي ممتلئا غضبا الاتساع هذا في اللغة؟ والرحيم أشو يفيد؟ الرحيم على وزن فعيل إيش اسمه الوزن؟ مشبهة. مشبهة. ما هي الصفة المشابهة؟ هي التي لا موسى. هي التي لازم صحيح. كل من ألقى وزن فعيل أراه على ذيك صفة مشبهة هذه من أوزين صفة المشبهة فعيل صفة مشبهة تفيد أن الصفة لا تنفك عن موصوفها أبدا فالرحيم هو الذي لا تنفك عنه صفة الرحمة أبدا سبحانه أعطيكم مثال قصير على وزن فعيل الصفة ما لا تنفكها طويل أيضا كيف كيف فعيل إذن هكذا الصفة هذه صفة مشبهة تفيد يعني اتصاف الموصوف بتلك الصفة على وجه الدوام والاستمرار ولما جاءت الرحيم بعد الرحمن تفضل حسن. حسن. حسن. صفة الرحمن على وزن فعليه. نعم كان الله سبحانه وتعالى جاء موسى بعد يمكن عنه نعم لا يظن الاظن ان الرحمه يمكن ان صفه رحمان ان تكون معناها احيانا تاتي احيانا وتغيب احي لان لان صفه في اللغة العربية فعلان لا تفيد الاستمرار تفيد الامتلاء والاتساع فقط لكن مش ما تفيدش انها ديما الغضبان يجب نحل الغضب والعطشان ينجم يتحل العطس بعد يشرب وهكذا الجوعان فعلا ينجم يتحل بعد ما ياكل هذه ممكن باش تزول بأسبابها، ولكن حتى ينحي الوهم هذاي، قال ره رحمان يعني الرحمة واسعة ومع ذلك راي مستمرة رحيم ملازم سبحان هذا كله رحمن رحيم هذا من حيث اللغة فقط، بيه الرحمان الرحيم يعني الذي رحمته لكن نحب نلمهم الاثنين نخ نقول الذي صفته شنو؟ الذي صفاته رح صفة فيه واسعة سبحان. اتصف بهذه الصفة الواسعة، ولذلك يقول ابن القيم عليه رحمة الله يقول استوى على العرش على أعظم مخلوقاته وأوسع مخلوقاته بأوسع صفات الرحمة. ولذاك الرحمن على العرش الاستواء. ثم استوى على العرش الرحمن. ديما لابد الاستواء باللفظ الرحمن لأن الرحمن في اتساع. واضح طيب قال الرحمن الرحيم سبحانه إذن ذو الرحمة الواسعة والكاملة والمستمرة هذا معنى الرحمن الرحيم بإجازة الرحمة الواسعة الكاملة الدائمة هذا معنى الرحمن الرحيم ولين بعض علماء قال الرحمن فيه معاني أخرى غير الرحمة بمعنى الرحمن فمعطى معنى آخر جميل ولا وجه الحقيقة في النصوص الرحمن شنو قال؟ قال هو الملك، أي العادل، المقتدر، القادر. قال الرحمن تعطي معاني أخرى اللي هو الملك، العادل، القادر، المقتدر سبحانه. مين ليك؟ رغم أن اللفظاً ما يعطيش المعنى هذائي في الظاهر قال لأني عندما نقرأ آيات ربي سبحانه وتعالى المواضع فيها الرحمن نلقى مواضع أنتع ملك أنتع قدرة أنتع حكم الملك يومئذ الحق للرحمن ملك حق للرحمن مش موضع وخشعت الأصوات للرحمن للملك سبحانه آهيبة آه وعظمة إذن قال في معاني أخرى أيضا لأن أسمى ربي رواسع ولا يحيطون به علما أبدا إنها هي بعض معاني فقط اسم واحد لا نجيبش نحيط بها لبسيفة صيفية ربي لا نجيبش حد واحد نحيط بها ولذلك قال الدليل لمنين آخر سورة القمر ماذا قال الحق سبحانه وتعالى آخر آية في سورة القمر إن المتقين لا يجي عندك طول الآية إن المتقين في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر مليك جاءت ناكرة ومقتدر ناكرة كأن النفس تساءلت من هو الملك المقتدر فجاء بعدها الرحمن وعلم القرآن خلق الإنسان فالملك المقتدر هو الله كلام زميل. بإحلالي لا يجوز قراءته مع قصير الرحمن وبعد الصورة الأخرى ما هو هذا؟ ما تبتين بأخر الصورة هذه في أول سورة هو التنكيس هذا لا يجوز لك أن تقرأ يعني الرحمن وبعد ترجع للقمر لا يجوز, لا يجوز لك هذا مش هذه الفائقات الصور كلها ليس تقرأ وترجع الفوق إلا من نعم من اللوتة وتعالي أنا من فوق وهذا هذا هذا أعرف طيب الرحمن الرحيم ثم قال ملكي هذا الخلاصه اللي شفناه ملك يوم الدين أو مالك يوم الدين قرعتين ولا لا اصحاح الاثنين ولا لا اصحى الله يبارك من خطئوش اللي يقول مالك يوم الدين اش بيه ولا اللي يقول ملك يوم الدين نقولش بيه كي قلت ملك لا نكمل بعضنا اي كامل لان الله سبحانه وتعالى هو مالك وملك مالك وملك فاايه القاعدة عند علماء المفسرين إذا عنا آية آي وحدة فيها قراءتان إذا عنا آية آي وحدة فيها قراءتين فكأن عنا آية فنجمعهم لبعض نجمعهم لبعض فملك يوم الدين مالك يوم الدين عنا آية قراءتين آية تين اختلفوا في البحث لأن المراد الاثنين لأن في الناس في المخلوقات نعرف الملك الملك ليس بالضرورة مالك والمالك اللي يملك أبارشة ليس بالضرورة الملك ولكن الملك والمالك في آن واحد هو الله سبحانه وتعالى قل اللهم مالك الملك مش ملك الملك, الملك, الملك بنات قل اللهم مالك الملك تؤتي الملك وتنزع الملكة. ورينا كيفاش تنزع الملكة. خاطر اللي قتل الملك ميحبش يخرج شاك. يزم نزع. قتل الملكة من تشاء. مقرش وتأخذ الملكة من تشاء. ميحبش هك شوف شوف اليمن. وتنزع الملكة مما تشاء. وتعز من تشاء. وتذل من تشاء. بيديك الخير. طيب. إذا مالكي يوم الدين. يوم الدين. تعريف يوم الدين. نعم. ملك عند ملك مقتدر فالملك تجمع بين ما معنى ملك الملك هو اللي يجمع بين الملك والملك اذني هذا الملك ولذلك فما في قراءه شاذ شاذ قالها اخونا بعض القراء شاذ ملك يوم الدين ملك باللحن ولكن الشاذ لا يقرا بها القراءه الشاذ لا يقرا بها في التفسير تفيد لكن لا يقرا بها فالملك هو الذي يجمع بين الملك والملك لكن هو المالك هو الملك نعم يستفيد بالمعنى. هو زوز نعم زوز نعم. الثالث الملك. نعم هو هو الاثنين هم الاثنين فالملك هو لاجماع بين هذاك الملك. عنا ملك ومالك وملك. الملك اجتمع بناته بين زوز ملك مقتدر. طيب. إذا الملك يوم الدين تعريف يوم الدين. يوم, يوم, يوم الدين هو في اللغة ال الحساب لفظ الدين لا, لا الدين عنده برشة معاني لا مش لما لا قل قل إنني هداني ربي إلى سراط مستقيم وما بعد شو قال الدين ما لا لا لا الدين ليس شيء واحد إذن الدين يقطق معنى القانون أيضا ما كان ما كان على يوسف ما كان ليأخذ أخاه في حكم الملك والدين وقانون الملك نعم تأتي والدين تاتي معنى المحا سبه يأتي مانا المحاسب كما تدينه تدان تدين. كما تدينه تدان في الحديث طيب. يوم الدين كله تعريفه يوم الدين آية هذه يوم إيه نعم كمل آخذ سورة الانفطار آخر سورة الإنفطار وما أدراك ثم ما أدراك يوم أو تعريف إنتاع لا تملك نفس لنفس شيئا والأمر يومئذ لله وعندما ترجع اليوم الدين تعريف القرآن واسع جدا بحر يوم تذهل كل مرضيات عما أرضعت يوم تبيض وجوه وتسود يوم تجد كل نفس ما عملت من خير محضرة وما عملت من سوء يوم إذا يعني يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه إذا يعني نعم كل يوم الحساب نعم الواس الحساب لكن ما قالش يوم القيامة الكل الأك ركز على الحساب لأنه خاطب في المكلفين فهمني؟ والأعمال إذا قال الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم بعدها جات ملك يوم الدين الله سبحانه وتعالى أخي يملك كان ملك يوم الدين ولا مالك يوم الدين فقط ولا الدنيا أيضاً لماذا لم يقال ملكي ولا مالكي الدنيا والآخرة وهو يملكهم سبحانه لأن في هذه الدنيا دي فما شبهة ملك وملك فما ناس يقول انت يعي ملكي يوم القيامة الشبهة بدأت تتنح فما شبهة ملك لهنا فما يحكم ملك يوم القيامة تتنح إذن الملك يومئذ الحق للرحمن الملك يومئذ الحق للرحمة إذن هو الذي يملك وهو المالك ليوم الدين سبحانه وتعالى إذن مالكي. لماذا جاءت مالكي يوم الدين بعد الرحمن الرحيم لأن وقت قال بعد أن قال الحق سبحانه وتعالى رب العالمين قال لك رانسوس الدنيا الكون ذا كل باش بالرحمة ورحمة ذي وسعت كل شيء ربنا وسعت رحمة وعلم رح كل شيء رحمة إذا يسوس في الكون بالرحمة لكن هناك من يأتي بالرحمة بلا طائف الإحسان هناك من يقاد إلى الله بلا طائف الإحسان وهناك لا له من سلاسل الامتحان لا بد ولذلك اللي ما يأتيش لأنه رحمن رحيم يجي لأنه ملك ومالك يوم الدين والنفوس تختلف فمالجي يرجع إلى الله لأنه الذي يستحق العبادة سبحانه لأنه العلي الكبير المتعالي الله سبحانه وتعالى وهناك لا هذا ما يرجحوش عجب ربكم لقوم يقادون إلى الجنة بالسلاسل إذا اللي ما يجيش بالرحمن الرحيم يجي ملك يوم الدين ثم أختي قال رب الزوز ذوما الرحمن الرحيم ملك يوم الدين برب العالمين مش قلنا التربية في من معاني الرب هي الطربية ولا لأ؟، <تصفيق> والي ربي يربي بالترغيب حينًا، وبالترهيب حينًا آخر. إذا شرحت رب العالمين، فقال الرحمن الرحيم هذا التر الترغيب، وملك يوم الترهيب. إذا الطربية متلاخصة في هذا المزوز، الترغيب والترهيب. الله سبحانه وتعالى رب العالمين بالترغيب الرحمن الرحيم، بالترهيب ملك يوم الدين. واضح ولا ثم شفنا إياه كنعبده وإياه نستعين قلنا أن السياق فما نقل في في سياق. اللي هي من الغيب كنا نتحدث عن غاب. الحمد لله نحكي على غاب. الرحمن الرحيم. الرب العالمين. الحمد لله رب العالمين. الرحمن الرحيم. ملك يومي. نحكي على غاب. والسياق قلنا فجأة إياه نعبد وإياك نستعين هذا الشيء يتسمى في البلاغ التفات الله يبارك فيكم عم. التفات ما هو مزايا الالتفات في اللغة طلط. طلط. واحد. واحد بركة واحد ما هو ما هو أولا فما معنى يعني عام كل التفات فيه هدف عام وهدف خاص هدف عام في كل التفات تنشيد ذهن السامع باش ما يرقز كي تمشيلوا على وطيرة واحدة إيه لكن علينا تغير له والعربي اللي يفقر يعني يقف هذه الأولى إذا آه ينبه للتنبيه مزيد التنبيه هذا في كل في كل الاتفات ثم كل موضع عنده الخصوصية التعاو لابد أن نبحث على كل موضع موضع الخصوصية التعاو مثال هنا شوفنا لما وقع الالتفات من الغائب إلى المخاطر. آه نعم أحسنت الإنسان إيمان يبدأ من اللول يبدأ بالسمع نسمو أن الله واحد وأن الكون هذا عنده إله والإله يتصف بسماء الصفات كذا كمال جمال جلال إلى غير ذلك فيبدأ المعاني تبدأ كي ويبدأ يجبر الإيمان في قلوبنا حتى اللي كان غيب ولا مشاهد اللي كان غيب ولا مشاهد والإمام علي رضي الله عنه وأرضاه لما سئل أرأيت ربك قال كيف أعبد ما لا أرى كيف أعبد ما لا أرى قال كيف رأيته يا إمام قال إن كانت العيون إن كانت العيون لا تراه بمشاهدة العيان فإن القلوب تراه بحقيقة الإيمان إن كانت العيون لا تراه بمشاهدة العيان البصر، فإن القلوب تراه بحقيقة الإيمان، بحقيقة الإيمان. تراه بحقيقة الإيمان. إذا رينا أن الطريق إذا اللي تقول إياه نعبد تخاطب في في ذات تحسها موجودة أمامك إياه كنعبد، تخاطبك ولا لا؟ كنت تحدها لغير طريق, طريق الإحسان وهذا هو الإحسان قلنا هذا مقام الإحسان انتقل من الإيمان كنت تحكي على غائب وشيئا فشيء تصلت حتى الوليد في خام هذا الإحسان الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك كما قال المصطفى صلى الله عليه وسلم إذن بيش وصلت المقام هذا عبر الأسماء والصفات ما نصل مقام الإحسان إلا بمعرفة أسماء ربي وصفاته الحمد لله رب العالمين وهذه أيه يعني معاني كبيرة رامرز الرحمن الرحيم ملك يوم الدين امتلأت بالمعاني هذه فحق تولت تخطب في ذات قدامك سبحانه يعني فتخاطب فيها مخاطك كأنك ترى إياك نعبد وإياك نستعين وقلنا أن من أول الصورة ثلاث آيات الوالد تتعلق بشكون بالله سبحانه وتعالى الحمد لله رب العالمين هذه خاصة بالله الرحمن الرحيم تتحدث عن الله ملك يوم الدين الله إياك نعبد وإياك نستعين هذه بين العبد ورب شو شو بين العبد وربه ورب. هذه بين العبد وربه إياك نعبد نشكون نخص ربي بالعبادة <تخلق> وإياك نستعين تكون ترجع الفايدة أو كان لولا فيها شفايدة مش مثل الفايدة الطلب لشكون للإنسان لا. إياك نعبد أي خصك وحدك يا الله بالعبادة وقدم أصلها الفعل في اللغة العربية الفعل ومن بعد الفعل ومن بعد المفعول طيب لأنه إذا تقدم المفعول على الفعل لما؟ في اللغة العربية حاجتين إما يكون للاهتمام بالشيء مش ما في الحصر أو يكون للحصر والقصر إما يكون ساعات تهتم بالشيء تقدمه مش كل ما قدمت وحاجة منهم ولا يعلموا للاثنين للاهتمام وللقصر والحصر لأن إياك نعبد قدمنا إياك على نعبد لما لإفادة الحصر لإفادة الحصر أي وحدك يا الله نعبدك لو قال نعبدك كن ممكن نضيفه ونعبد غيرك لكن قال إياك نعبد سكر كل باب للعبادة إلى غير الله آه نعم إياك نعبد وإياك نستعين يرحمك الله إياك نعبد وإياك نستعين طيب قلنا أن قال حسن البصري كما في سنة ابن ماجة قال أن الله أنزل مئة وأربعة عشر كتابا كلها لخصها في التوراة والإنجيل والزبور والقرآن كلها ملخصة في القرآن والقرآن ملخص كله في المفصل اللي هو من الحجرات إلى الناس أو قيل من قاف إلى الناس هذا هو المفصل والمفصل كله ملخص في الفاتحة والفاتحة كلها ملخصة في إياك نعبد وإياك نستعين ولذلك قتيبة بن مسلم كان في الافتاح بلاد السند كان في الراية كاتب إياك نعبد وإياك هذا هو الإسلام كله إياك نعبد وإياك نستعين جاءت في الوسط ثلاثة آيات من اللول هي في الوسط ومبعت ثلاثة آيات للإخلانين تتعلق بالإنسان قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين بيني وبين عبدي نصفين، طيب؟ هي كنا عبود شفنا العبادة ما معنى العبادة عبادة بلغة خضع وذل واستكان هذا معنى عبادة تقول عبدت الطريقه أي ذللته ناحية الأشواك ناحية الحجارة ناحية الأشجار ذللت فالعبادة هي التذلل في اللغة الطاعة والتذلل والاستكانة والخضوع هذا لا وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل ما معنى أن عبدت بني إسرائيل ذللت بني إسرائيل ما هذا بالمعنى اللغوي عبدت أي ذللت بني إسرائيل آه. العبادة لا تكون عبادة العبادة هو التذلل لكن يزم معها بشكون عبادة حقيقية مع حب تعظيم وتذلل نعم هذوم تكون عبادة لحب تعظيم وتذلل لأنك قد قد تطيع شخصا ولكنك لا تحبه قد تطيع وتحبه ولكنك لا تذلل له قد تطيع وتحبه وتعظمه ولكنك لا لا إذن هذا العبادة إذا فيها ثلاثة عناصر من ناحية اللغوية. يطاع مع يطاع على بضع هذيك في الاصل الطاع مع قلنا مش التذلق يطاع مع العباده الطاع عباده, عبادة مع كذا كذا كذا والعبادة بالمفهوم العام الكل هي كل ما يحب الله يبارك فيك قول شيخ سلام كل اسم جامع اسم جامع لي يحب الله الناس بالاعتقادات اي والاقوال والافعال اذا يدخل في هذا التعريف جامع للعباده تعريف جامع العبادة جامع مان طيب. إياك نعبد وإياك نستعين أيضا قدم إياك على نستعين لحصر الاستعانة نستعين نعم لما قدم الاستعانة نستعين من فعل السين والتأش تفيد معاني. هذه هذه ثلاثة معاني نحب الكل هذه قواعد هذه بس بس على سهلة ثلاثة أشياء تفيد السين والتأل تفيد الطلب. الطلب مثال طلب الشيء استغفر أي طلبة استنجد اه هذا معنى مش مش السين لا تفيد المبالغ في الشيء قال تعالى واستغنى الله والله هل طلب الغناء حشاء وسبحانه الغني إذا واستغنى مبالغ في الغناء إذا السين والتاء تأتي أولاً لطلب الشيء ثانيا للمبالغة للمبالغة فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع استجاب أصله فأجابهم دعوا فأجابه أصل أصله كيف فاستجاب شو شو مبالغ في الإجابة وقال ربكم ادعوني أستجب ما قالش أجبكم لا أستجب لكم آه السين والتاء للمبالغة في الإجابة سبحانه إن الذين قالوا ربنا ثم استقاموا مبالغ في قيام بأمر الله مبالغ السين والتاء للمبالغة إذا تأتي السين والتا لطلب شيء تأتي السين والتاء لاتلاليا وتأتي الثافة للعد والحسبان وهذا قليل ما تجدوه ذكر الإمام الشيخ المعشور في الدفستان ثالث. السنة تأتي المبالغة تأتي للعد والحسبان كما كما إبليس عليه إبليس إبليس قالت عالم إلا إبليس أبا واستكبرا ما معنى استكبرا لازم تدخل مبالغة فما قال مبالغة لكن المبالغة يعني عندها أساس في, الشي في وجود الشيء لكن هو حقير تماما إذا قال عد نفسه كبيرا وليس كذلك استكبر عد نفسه كبير وهو حقير بينما في الثاني المبالغة أصل الشيء موجود وتزيد عليه ولذلك قال كبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني في واحدة منهما قصمت ظهره ولا أبالي إذن الكبر لا يكون ولذلك مادة الكبر في بالنسبة للمخلوق كل ما في القرآن لابد فيها إما التضعيف تكبر ولا السين والتالي عد نفسه كبيرا أو تكبر تفعل يعني اختلق لنفسه حسب لنفسه نعد تروحه بصيف هذيك إذن السين والتاء استكبر استعظم ما است... عد نفسه عظيم العظم لله سبحانه وتعالى واحد إذن هذه تثمن لنا ياكن نستعين أي نطلب العون إذن السين والتالل بالطلب بالطلب الله بالطلب طيب لكن الاستعانة الاستعانة هل, هل يجوز الاستعانة بالمخلوق ولا لا ثس ثس اه الاستعانه نوعان نوعان مذمومة و جائز مباح لا مباح تخش محمود قدر كان الكمال انك ما تطلب حتى شيء لكن شنو فيما هو في مقدور العبد ينك الاستعان به نقول لك مدي القلم مدي الكراس استعنت به كان هذه مباح لكن لو استعنا بما ليس في مقدور المخلوق وهو من من من الخالق سبحانه وتعالى من في ما في قدرة الخ من قدرة الخالق وحده سبحانه إذا استعنا به فقد أشركنا أشركنا في الروبية ولا في الألوهية الألوهية أها في الروبية بغيره قال له الألوهية إذا تعبد غيره آآ في الربوبية <تصفيق> الله يبارك فيكم في هنا في الطلب فلول إياك نعبد توحيد الألوهية وإياك نستعين توحيد الربوبية إذا جمعت توحيد الربوبية مع توحيد الألوهية إذا إياك نستعين إذا كان مثلا لو الشفاء من خصاص الرب وحده لو طلبناه من غيره فقد أشركنا في الروبوبية الرزق الله ورزاق إن الله ورزاق لو طلبنا الرزق من غيره أشركنا في الروبوبية النصر ومن النصر إلا لو طلبنا النصر من غيره أشركنا في الروبوبية وهكذا اللي هي من خصائص الرب لا يجوز أن يتوجه بها إلى غيره أبدا العبادة الأخرى إياك نعبد أي نخصك وحدك يا الله بالعبادة فالفرق بين التوحيد الألوهية وتوحيد الربوبية بعبارة أسهل توحيد الألوهية هو توحيد أفعال العابد توحيد أفعال العابد أي أنك أنت عبادتك أنت دعائك أنت خضوعك أنت لله سبحانه وتعالى تجعلها الواحد فقط قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لiskoun هذا هو هذه ذا بتوحيد الربوبية هي توحيد أفعال الرب سبحانه وتعالى أن الخالق هو الله الرازق هو الله الغافر التواب الرحمة الرحيم الشافي الكافي والله توحيد أفعال الله هذا هو اسم توحيد الروبي توحيد أفعال العبد في نحو الله هذا كتوحيد الألله إياك نعبد وإياك نستعين لماذا جاءت إياك نستعين بعد إياك نعبد؟ تقديم حق رب على حق العبد. طيب وإن كان مش حق بين قوسين على عبد أنت حق إلا ما حقه الله. إذن لأن لأن إياك نعبد هذا حق رب سبحانه وتعالى وإياك نستعين طلب العبد فيقدم حق ربي على طلب العبد وهذا معقول. ثم إياك نعبد. غاية خلق الإنسان وما خلقت الجن والأنس إلا فهذه الغاية غاية خلق ولا لا ووسيلة ذلك الاستعانة بالله اللهم يا يا معاذ إني أحبك فلا تدر فلا تدع دبر كل صلاة أن تقول اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك إذا الغاية والوسيلة قدمت الغاية على الوسيلة <تصفيق> أيضا معنى آخر لأنك عندما تقول إياك نعبد أي أخصك يا الله وحدك بالعبادة بالعبودية أنا عبد ليك وحدك أنت فقط نفسك ما ترضاش أول من يتمرد عليك نفسه تعودت على أشياء صعيب تقمح اثنين بشي يتمرد عليك قارينك شيطانك شياطين ثلاثة شياطين إنس ميحبوش هذائك ولذلك تلقى راحك في مواجهات وأنت ضعيف فوقت قلت إياك نعبد وقال لك استعين قل إياك نستعين يعينك على العبادة طيب إياك نعبد وإياك نستعين إهدنا فيما جاء الطلب إهدنا صراط المستقيم, المستقيم إذن بعد أن حمدنا الله وأثنينا عليه وبعد أن مجدناه وبعد أن أعلن عبوديتنا لله وس وفقرنا وحاجتنا إليه حق لنا أن نتوجه إليه بالدعاء فنقول إهد نص هذا أعظم دعاء يطلب الإنسان من رب الأرض والسماء أعظم دعاء ثم الدعاء أعظم دعاء هذا وذلك جعل رب سبحانه الفاتحه نكررها على الأقل 17 مره مثل ما اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين هذه الطلب بوجه. الوقت يعني ادركنا حابين نلخصوها ولكن ما في ما نجمناش كل فا المرة شاء الله نبدأ في سورة الأعلى سبح اسم ربك الأعلى ونحن يعني هابتين إن شاء الله والحمد لله رب العالمين أرمي ماكفيكم خطرن بعد نفهمش كون يقرأ توه